أجد أن محمد العبد والرسول صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه وسلم في السلام كثيرا فهذا باب فيما يقال في الركوع والسجول أي باب ذكر بعض الأذكار الثالثة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود قال وحددنا هارون بن المعروض والمروزين أبو عليم الضرير نزيل غرداد فطة قال وعم ربيه سواد وربيه الأسود بن عمر أبو محمد البصري أهد الفطار قال حدثنا عن مجنود وهو ابو محمد الفطي المصري عن عمرو بن الحارث وهو كبير القراء المصريين في عن عمارة بن غزيم عن سبي مولى ابن بكر بن الحارث الانصار المالكي قال انه سمع على صا وهو ذكوان الثمان يحذب عن أبي ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الجعب هذا موضع يستجاب فيه الجعب ولذا أمر العبد استخباباً ونثمن أن يفكر الدعاء ولكن بعد التسبيح لا ينشغل بالدعاء ويدعى التسبيح التسبيح آكت من الدعاء فيسبح ولو مرة واحدة سبحانه ربي الأعلى وسبحانه ربي الأعلى وبحمد وهناك أذكار كثيرة ينوع العرش في سجوده وركوعه بين هذه الصيق الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وستأتي معنا الله فراءتها من كتاب سبق الصلاة للعلمة الأنذاني رحمه الله تعالى والإنسان يدعو بخيري الدنيا والأخلاق وهو سازد ويطين السجود قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطينه السجودة ولا شك أن إطارة صدود وإطارة دعاء فيه نفع كبير للعب في الدنيا قبل الله وفي العاجل قبل الله ويعود الضرب ويفسبه دل الانتصال وخشوع من المأمين وفقة ويقين حق لهما عبد للرب وهو السادة فأكفل الدعاء قال فإنه قمم أن يستجاب لك قال وحدثني عن الطاهر وهو المصري أحمد بن عبد العبد الله المصري ويونس بن عبد الأعلى. قال حدثنا فلأخضرنا ابن وهب عبد الله فلأخضرني يحيى بن أيوب والغافطين أو العباء العماره ابن غزيه سبق معني اسمه قول عن سمين مولى ابي بكر ابن شمخ الحن عن النبي صلى الله عليه عن ابي هريره الصحابي الجليل ابو الرحمن النصر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سجوده اللهم اجني بي كله لقد هو في له وأوله وأخره وعالم يتروس الضهر العلالية من هو السيد الضطط من هو الجريد الأول من هو الأخر قد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألهية يقول اللهم قل بذنب كل جطة وجملة خطأ وعمدة وكل ذلك عين يقول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك عين اللهم اخل لي دمي كله إذا كان الذي غفر لو تقدم من دمي عليه الصلاة والسلام يدعم هذا الدعاء فنحن المساكين من دمه إنا لله وإنا ليلة الدعاء فلحدثنا زهير بن حضر أبو خيتمة النساء أسحاق بن إبراهيم والحمضاني فقال زهير حدثنا جريب وابن عبد الحميد طب عين من صور وابن المعتمد عن أبو القحى وصلوا من صبي احمد بحاره لا ننسى عن مصروق وعلي بن اجده ابو الهمداني الواجب عن عائشه ده وتليدعش رضوان المؤمنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في وقعه وسجوده سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي يتأولوا القرآن نعم يعني يعمل عمليا لأمر القرآن قال حدثنا أبو بقر بن أبي عبد الله بن محمد العس الكوفي وأبو قريب محمد بن أعلي العبداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن الخاسم الضغير أثبة الناس بالأعمس علي الأعمس سليمان بن مران أبو محمد عن مسلم متى عدونا في مسلم؟ أبو الضح مسلم بن صبيب عن مسروب والأجدى عن عائشة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحملك أستغرب وأذوب إليك في الوطوع والسجود قال قلبي يا رسول الله ما هي بالكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلتني علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء رسول الله وحفظ المرافظ مكة بالإجماع البدح مكة وهو جزء من النصر هو أحد أفراد ومن باب عقف خاص على العالم إذا جاء مصر الله مصر الله والخوز والظهر على الأعداء تنكر فيهم سلطه الله عز وجل على أهل مكة على القريس فأسلموا ودقلوا في دين الله كله وكان الناس يتنومون القبائل من حول مكة كانوا يتلومون كيف لأهل مكة لم يؤمنوا إذا أمنوا نؤمن إذا أسلموا نسلم فجاء رسول الله الباب في العام الثامن من إزراء دخلوا أهل مكة في الإسباع إلا نظر يسير إزر يسير فعاف عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بهم إلى في الحين بين العرب المشاه والقلب بك اسلموا فين والله أو لا اولى ما دام اه قوموا اسلموا احنا مسلمين كانوا متاخرين الطبقه المحيطه كانوا متاخرين الموضوع ينبر في لحظه اهو العام التاسع سمي عام الفتح اسلم ودخل الناس في دين الله افواج كانوا كانوا معرضين صدين نافرين دخلوا في العام من بعد الفتر وعام التاسع الصدي عام دخل الطبيعي العرب في الإسلام وما بغي أحد منهم يظهر الكفر أو يعني الكفر ما واحد منهم إلا ويظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أكواتي إذا جاء نصد الله الفتر ورأيت الناس يدخلون في دين هتام من بحمد ربك واستضر فسأل الله اسلام ختام الى هل يعلامه لما يدفع الناس دين الابوانا فهل يعلامه يا محمد على طلب الاسم ولي عمر رضي الله انه كان يبقل عبد الله ابن عباس مع الشيخ قريش الكبار وعبد الله ابن عباس الشب صغير وكان يقع فيها مرسل يقولون هؤلاء ابناء اولا لا يدخل عمر ويدخل عبد الله بن عباس عمر ومحلبه الاول قرى هذا في وجوهه وعيونه اذا تمنى رؤيه اشو فهل لهم تغزي له كده جاء رسول الله فتعملوا ايه تقولوا ايه ايش تفسرها فبعضهم قال ده امر الله اذا دخلنا شيء لنا فاجئ ف الله الان فامر بالتسبيح والتحميد وبعضهم سكت وقال قال خلاف ما هو الصواب ظل امر الخطاب يلا عندك ابن عباس تفهم مني ايه قال هذا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما فهمنا الا ما فهم فارتفع فينا بره وذهب ما في نفوسنا خلاص ادعنا الى اذا جاء الرسول الله عليه وسلم قال تعيش عمليا إلا أن التأويل ممكن أن تأويله بمعنى تحقق الخبر يوم يأتي يوم يأتي التأويل ويأخون بلدينا نسوا من قبل قد يأتي وصل لربنا بالحق وقوع الخبر التحقق قال هذا تأويل رؤياي الخبر التحقق والتأويل عامل عامل هو كان لنجا عامل عامل عامل, عامل وفيه تأويل مجموع لذي عليه الشاعراء المعطل أبل اسمه هناك تاويلات فلان واحد يقول لك مثلا في المراه جاز لها ان تبيع وتشتري بنفسها وصح عقد البيع فايجوز عقد ذات تلا ماذا اصاب هذا كلام حتى ولكن القياس كذا يا رسول الله ما هذه الكلمات عند قول الله الرحمن في شيء جديد اسمعوا فيه سنة جديدة ايه سنة اللي اتفعى يا رسول الله؟ ايش الجديد هذا خلق لتفسير الآية عمليا اذا جاء نصد ورأيت ناس جعلت لي علامة بكم اذا رأيتها قلتها مع ان عبد الله تعباس لم يطلع على مثل هذا الحديث من عائس لكن عبد الله تعباس فدلت مدعوة النبي الضرك وقرد الدعاء النبعة نصف سنة حتى صار حبل الأمة ترجمان القرآن الله فقه بالدين عليه التأويل قال حدثنا محمد بن سبول كسين قال حدثنا يا آدم عبد آدم وابن سليمان الكوفي أبو زكريا فقه حافظ فقه حاضر قال حدثنا مخضل وهو ابن مهله للسعد الكوفي فقه ثبت نبيل عن الأعمش سليمان بن هران ابو محمد عن مسلم بن صوباي ابو ايه؟ بضح. عن مسروق كم حديثا قرات؟ حديثا واحده احسنه لينا و قال عائشة رضي الله ما رايت النبي عليه الصلاه والسلام منذ نزل علي اذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قالك سبحانك ربي وبحامدك يعني أسبحك وأحمدك نعم ومن تسبيح الله حمدك لأن التسبيح تنزيل تنزيل الله عن معين وعن الطائس والحمد هو الثناء عليه الإخضار بمحاسنه مع المحافظ وتعظيم وتذكينه اللهم اغفروا الى الوسائل قبل الوسائل قدر التوسل وبعدين الدعاء مدعس فينا وصلها قال ربي وبحمدك بعدين اللهم اغفروا قدر ما بين ايه اللي يسألت توسلت باسماء يحسن. ولذلك الحمد لله رب العالمين ها توسل طيب الرحمن الرحيم توسل مالك يا ولدين؟ بس ايا كان اقوله ايا كان استرين بس عاملين عندنا سؤال طلعوا الباقي الوسائل قبل الرساله المسائل ايه؟ الوسائل قبل المسائل في حديث اخر الصلاه حديث ابي بكر الصديق الله وان يرضى ربنا والله من تغفر لي مطلقة من عينك وامحمد انك انت وافورك توسر لأسماء الله صفر والدعاء المسألة قال عددني محمد بن المتنم من هو؟ ابو موسى العبد عبد الأعلى عبد الأعلى الضصر الثاني فقه قال عددنا جاول وابن أبيهن. عن عامر وابن شراحين الشعر ابو عمر ثم رحمه الله ابن اسم زوجتي قدس فقال ذلك عاصم بن مشه مع حضره الشيخ بن كتاب لكنه كان من من سادات نعم قول لو سمعت فائده اكتبها ولو على الجدار تكتبها لو على الجدار اسمه درس سجلها وقال لما كتبت سوداء في بيها معناه؟ وقال حبيثكم من الأنم الكثير ونسيب ما لو حفظه أحد لصار عالينا إنه كان أم منه كان أحب حرب وعلى شكلة شعبي عدد كثير عن مصر ومن أهل عزم عن عزم أم المومين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتر من قول سبحان الله ورحمة أستغر الله وأتب منه فالاستغفر وطلب الله قرأت وأقلت ذنب السكره وأتب لك أعلم إلى الله وأعلم وأعب قالت فقلت يا رسول الله أركت اكثر من قول سبحان الله ورحمة أستغر الله وأتب لك قال خبرني ربي أني سأر علامة في أمتي فإذا رأيتما أكثركم من سبحان الله وبحبه أستغر الله وأدوه إليه فقد رأيتما إذا جاء نصر الله والفتح الفتح بالألف والمام العهدية آل العهدية الفتح المعبود لإيه؟ المعروف عندكم تستطيعوا بالغسر إن فتحناك فتح مبيل فتح مكة دعم المراد الآية هنا النصح سورة النصح فتح مكة وأما في سورة الفتح مراد حدينية سورة الحدينية قال فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في الدين له جاء هذا العالم عام الوفود دخلوا الناس لبنه أخواته لحق فسبحك حمد ربي وإستغفره إنه كانت أخواته قالوا عددني حسن المعلي الفلوان ومحمد بن رافع من السابور المسري قال عددنا عبد الرزاق والصبعان عبد الرزاق ابن أمن المنافر أبو بكر قال أخبرنا أبو جوايد أبو جوايد عبد قال قلت لعطائي كيف تقول أنت من فوق. قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أن فأخبرني ابن أبي مليك عن عكس أسند الحبيب قال افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم لا تلينا فظلنت عنه ذلك إلى بعض نسائه رضي الله عشر وهذه أمر مشاكل أمر مشاكل حضير فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكعه أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أمان فقلت بيامن انت واخبرني في شانك وانك في شان اخر ففي اخر وهذا من ادعية السجود سبحان ربي لا اله الا قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا مسهم بن مسهم قال حدثنا امين الله بن عمر العمر بن يحيى بن حبان في ممكن الانصار المدني قد النقيب عن الاعرض سليمان بن مدهن رضي الله عنه ورمس فيقبل ابي عن ابي ولي رجع عن عيش روايه الاطران ها المدبج ابو غيره عن عيش وعيش الدوره النبي صلى الله فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الخراف فالتبسكو فوقعت يدي على بطن قدمين جل على أنه لو كان يصف قدمين هكذا يصفها كما ميلة على كما يصف فوقعت يدي على قدمين قالت فوقعت يدي على بطن قدمين ووسلت في المسجد وهما منصوبتان يعني مطرونتان وهو يقول اللهم أعود برضاك مصر وبمعافاتك من عقوبك وأعود بك منك لأخص ثلان عليك أنت كما أثنيت على مصر الله أثناء على مصر لكن أنت مهما تبدو المبلغ الأعلى في الثلاثة لا تساوي ثناء ربك سبحانه وتعالى لأنه أعلى بنفسي وبغيري سبحانك. فكونك توفق للثناء فهذا التوفيق يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى حمد وماء ما تشكر ضبك هو الذي وفقك إلى الشكر فكل شكر توفق إليه تحتاج إلى شكر تشكر بهذا الشكر وهذا التوفيق هذا الشكر فنعم الله تقرأ لا تحصل سحاء الليل والنار اللهم أعوذ وردك في سبحان الله ما أحسن هذا الدعاء من عقوبك يا الله ما أحوجنا إلى عبد الله. ما أحوجنا إلى رضى الله صهر وتعالى ما أحوجنا إلى رضى الدعاء في هذه الأيام أيام جدا وسموهات والامور التي احطمت في ثني فتقطع لها القدر كاجواج البحر كلما انقضت فيه امه الذي تهيل كلما خرج شطر طريق يرتي موار اعوذ بك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك قال عبد الله بن مجلبي شيبه فرحت محمد بن جسر العبدي وعبد الله الكوفي فقط الحافظ رحدنا سعيدنا أبي عروح عن قتابة عن مطارق ابن عبد الله الشخير الحرشي أبو عبد الله البصل حتى بن الفاضل أن عيشة نبأته أن رسول الله أخ الله عليه وسلم كان أكون في رقوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملانكة والبوح سبوح أي الذي تنزى عن كل سبوح قدوس الطاهر المبارك سبحانه وتعالى أسماءه المبارك يعوث المبارك والذي يبارك والذي تبارك سبحانه وتعالى قدوس سلم من كل عين الطاهر عن كل رب الملائكة والروح قال الروح مهم فالزبري ومهم فالزبري غير ذلك رب الملائكة الشداد العبار الذين نعصون الله الله فنقول الله النور لهم عبور لهم القوة على العبادة والتسبيح لا يفترون عن عبادة الله عن تسبيح وهم أصلاف وأنواع نؤمن بالملائكة و لسنا نقول كما تقول الفلاسفة الملائكة عبارة عن قوى الخير في الناس أمور معنوية عند الفلاسفة لا خلق عظيم ممن خلق الله خلق الله نعم كل أجمعة المثنى وثلاثة والبعض وعلىهم الضرب جبريل على السلام ستمائة مجنع قال حدثنا محمد بن المجنة ابو موسى العلم عن ملطب بالزنة قال حدثنا ابو دول طيال اسمه قال حدثنا شعبه من الحجات من مصطاق قال افضل لي قتاله من جعان السلوس قال جباد مضرب بن عبد الله من الشخير قال ابو دول حدثني اشامه عن قتاله اشامه تستوى عن مضرب عن عشام عن النبي عليه السلام بهذا حديث باب في فضل السجود حتى عليك قال حدثنا أزوير بن هذا الباب في حديثان ثم إن شاء الله نقرأ الأفكار الوالدة في صورة النبي بالعلمان والنباني رحمه الله تعالى قال حدثنا أزوير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسك وهو صاحب تنبيس تسوير صاحب الأوزاع قال زمانة الأوزاعين ما اسمه هو عمرو عامر ها الله الرحمن الرحيم ابو عمرو الاوزاعي عالم بيروت ومفتيها قاضي بيروت ومفتيها كان رجل العامه والخاصه الاوزاعي ورسائله الى المظاهر والحكام تقصا وتر وضوح باخلاص وصدق وبلاغه ونصيحه فدرس بالامراء فدي نصيحه هندوه نصيحه بافره وسعنا ليست بالمحاضرات والسباب لا لا, لا تفيدك نصحه الحكام بالسباب والشدائم والمحاضرات لا تنفع بذلك ضل لا ااا ومن جرى صار ان استخف بالعلماء فقد دينه ان استخف بالقوامه فقد مورؤته ومن استخف بالامراء فقد دنياه يعني أخوان يقول, يقول أوزاعي قال عددنا الوريد من الشعب المعايطي من قال عددنا معدان من أبيطان لعمريك قال رقيت كوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني أخبرني لعمل أعمله يدخلني الله من الجنة هذا أحسن مطلب أحسن مطلب وأسمى مطلب مطلب مبينا ومقصد عظيم سألني يا عابد ينمي الجميع مصعبين قال اخبرني بعونه اعماله يمكن الله به الجنه قال كنتم في حب اعمال الناس الى الخير الصحابه بعد النبي عليه الصلاه والسلام قال كنتم بحب اعمال الله فسكت ثم شكوها سكتوا هم شكو وقال سالت طيب ذلك رسول الله صلى الله عليه السجود لله السائل معناه انه بيطلب يساله الكروبات نفس السؤال عليه الصلاه قال سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم قال عليك النبي عليه الصلاة والسلام ويردوا الليل والنهار كما ذكر ابن الثاني وغيره أربعون رجعة اليوم وليوم الفرائد سبع فرائد شوفوا اللواتي اتناشا والله عشر صح؟ عدوا مجموعة تعريفة واحداشر رجعة في الليل واحد وتسر رجعة انا دخلت فرائد أربعون ربعا ويرديني في حزم السلام في اليوم وليوم فيما فيها الفرائد شعبانه بنحافظ على كده الله يستر الله يستر عليها وانت هل لازم نراجع على الفجر نراجع على الفجر حيخليك تشعر في تشعر باتصال بملك الايمان الله مشاء التوفيق بس لولا رحم الله عليني وستك وحينا ضايع النوته وحينا بنضيع السنه اللي قلنا المعنى ركعة في اليوم عن قال عليك بكفر السجود طيب هتصمي واضحة كذلك الله أخير يواضحة تصمي واضحة جميل صمي طيب صمي مرمان وعشر كمام؟ طيب صمي مرمان وعشر بين العشاءين مطلقة تصميها مطلقة صلاة الله تصميها مطلقة قال عليك بكفر السجود دي دي دي دي طيب فيه سجود بلاوة فيه سجود سكرة تذكرت؟ نعم صلاة الليلة أكثر من الصباح مش مغلقة مش مقيدة فإنك لا تذجد ولله سجدة إلا الله بيها إيه؟ دارة محطة عنك بيها إيه؟ خاطئ سبحان الله أبحث والله يا إخوة لو نستحضر هذا المعنى حال السجود نحن نتشوق بالسجوء نبعلك بفرح بشوق بهمة قال عليك بيكفر بالسجوء لله فإنك بعدين الشيطان المجروح تقول يأخذ زاوية ويقول يقول ايوالو العالم عسين أمر ابن آدم بالسجوء فأمرت بالسجوء فلو جان وليان مرحب عن الله عليكم بيكفر السجود. لله ولذلك صاحب السجود الكثير يظهر على وجه سيماه بوكيورين من آخر السجود ضوء وبهاء ونوح وهدى يوالله يو هذي كان يقولوني قلان صوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء عبد عليه ناجحها فعليه قلان صوت رائية العبان وظاهرة لكذا فلنصوت بيشوف كده الرحمن كانما نزلت من السماء لشدة الهدى عدن ابن ايه اللي جابنا المروزي عبد ابن اسماعيل اللي جابنا المروزي سمي عبدان مجاهد رد اوسك محتاج السنتين تعالى نقول صلى الله عليه وسلم عليكم كهل السجود لإن الله فإنك لا تزوجك للا يسد إلا رفعك الله بها درجة صلى الله عليه وسلم وحطى عنك بها خاطئ وبعدين السجود يعمل حديث وهو معنى حديث أكوى فإن أماتي يوم غر من السجود وحجم من الوضوط شوفها لأن الفقراء يترأ بكم الفقر باب الطهارة كتاب الطهارة يقول ازاي احنا هنعمل الغره في الوجه هنزودها ازاي لان الوجه ده لوحه ما لو طلعت كده روحت للراس ولو جيت تمسح الراس فين من تحت ماشي الراس من هنا الراس ده حد هي في مساله التحديد مفهومه سهله سهل في, في التايتي سهله إنما الغره جيبه من إينا؟ من السجون قال فإنه ما في يوم إينا؟ غر من السجون النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيت لماعك يعني إيه؟ حضير فيها خيل بهم بهم سوداء وفي واحد منها كده خيل فرص له غره ولو تحديد فتخلش تعريفه تميزه الأمة يوم الضيامة يعرفون بها الغرور بسبب ايه؟ تأخذ بسبب الورب كما في مصنى تعمل السنة الصحيح إذن السجن السجود لها فإذا عظيمة لا تحصى لها قال معدان كن فلطيف أبا الضربة لإن السجود ده إفتح؟ يعني من أكبر العلامات والأمارات على انقياد المرض وامتخال الأمر المتنم فلما لما تسجد استكى يعني وجهك وجهك أقرم شيء فيك يحضوا لما تسجد شوف أنت بتسروي بواجهك الأرض إذاك بتسروي وجهك تجعله في مستوى نعليك مستوى قدميك أعلى شيء فيك أقرم شيء فيك تجعله بتعفره في الأرض إذن أنا مستسجد انا مقارد لبيك ايبيك طعب على طعب ماذا عن السجود لوقت الناس مع السجود ماذا ترى عظيمة ماذا ترى معرضة ما ترى مرملة سارفة خمارة مجمرة مطبلة ماذا ترى متباكدة لوقت الناس السجود وانت ممكن تشوف كيلي واحدة لفسها بمطمود ونفسها تشير وبرضه مغطيها وجامل الصدق فما سجد دي ابنك طب تسين اش كان معنى السجود عمر طبعا فدينا فيك يا حبيبي يا رسول الله والصبر بين ابنها يا رسول الله نحن افتكر رسول الله والاب وتشيل الله الناس لو فاهموا معنى السجود فعلا لو فاهم معنى السجود اه ينقلوا قال لا. قال معدان ثم لقد أبا الدرداء فسألته وقال لي مثل ما قال لي فأوبا خدم النبي عليه السلام قال حددنا الحاجة من موسى أبو صارع وهو ابن إزعايل البغدادي وقنطري صدوق قال حددنا ركر ابن زيان ابن دمشق نزيل بيروتقة ده من كتاب من من كتاب الأوزاع الأوزاع ده كان له كتاب كثير ابنه ابن العشرين فهيطل ابن زياد مجموعة لان الأوزاع ده كان زي الأمير واش جعل كده فضي يكون يبقل ده ان تكتب وذاكتب هو كتب, كتب. من هنا وكتب من هنا معالي فان من كتاب الأوزاع هيطل ابن زياد يتشرق هيطل ابن زياد ان يكون كتاب الأوزاع لا الأوزاعي عالم زمان عالم الشاب ومفتيها وفضيها ماذا في الحمام الحمام البخار دخل الحمام البخار وزوجته كفلت عليهم الخارج ونسك ورحم رحمه بورتاع قال ازمعت الأوزعين فنيقول عليك بأثار من ساب وإن رفضك الناس وإياك وعراء رجال وإن زخرفوا لك من قوة فإن الأمر ينجل وإنك على صراط المستحف عليك بآثاء من سلاك وإن رفضك الناس كلهم وجفوا أمامك فالصدقهم عليك بآثاء من سلاك وإن رفضك الناس وإياك وراء المجال وإن زخرفوا لك قال حددا يا عبنا بكثير اليمامي أبو نصر كان إذا مشى في جنازة لا يتعشى في الكبينة ولا ينتفع في أحد لا استطاعش معنا من الحزن فالتأخر فلحدثني أبو سلمة عبد الرحمن فلحدثني ربيع من كعب الأسلامي صحابين جديد قال كنت فادم رسول الله عليه الصلاة كنت أبيت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتيتني بوضوء وحاجتني لا إله إلا الله هذه الهيمة العائلة والعزائم على قدر أهل العزم تأتي العزائمه فقال لي سل وقلت أسألك مرافقتك في الجن ما قال له والله العايز عمره وانا اريد سيارة وانا اريد في الاحبرة وبستان نحن لهم الى ذا شوف الأنصار لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام هم فيما بينهم قال والله شوفوا شوفا ايه ايدينا انتفخت دربت عملي تابلت احنا في الدلو الريش والحبات من عشان مستاهل الجزاء اعمل ايه والله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يفجر لنا الايه يدعو الله فتن الارض يا نبي عنها هما كده جايين عشان لنا عشان يقولوا لنا وجاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام نظر في وجهم كويس ما تسالوني بالشيء الا اعتق الله ياه قال فجاءوا تعالوا كده والله عم نتكلم معه ثاني نعيد النظر ها بره أرسل الله قال والله ما نسأل رسول الله سبع الشيء من أخيه أبدا ورجعه ثاني قال يا رسول الله نسألك أن الله أن يخيل الجنة يام النبي عزيزي صلى الله عليه وسلم اللهم أخير الأنصار وأبناء الأنصار دي أحسن ولا الآن بره هل دي أحسن هل ده ربيعة ابن قاعب الاسلام لا اله الا الله قال سن حاجه فقلت اسالك مرافقتك في الجنه انت عارفين قصده بمثل علي الحديث اللي في المصدره الحاكم وقصه موسى عليه السلام والعجل في بلاد اسرائيل وموسى عليه السلام ومن معه خرجوا من مصر ضلوا الطريق عليه مرافه فقال والله في خاله معي خلو ما اقتل نزرقه انا والله انا قلت ان نقف على جسد يوسف عليه السلام اذا نحن وقفنا عليه ورفعناه قلوه لنقف يا مطلونا من ايه موسى عليه السلام يقول يوسف عليه السلام هدك عليه السلام ومات في مصر قلت له اه لا في السلام مان يهبره يبرناه عجوز كبيره باقي في الجيل عرفوا عندنا مكان قبر مصر فين والله يدلنا عليه ادونا كده فجاء يعقوب ف قالوا له قالوا ان نرد عين قبرص وجيت والله ماذا انكم ولا خبركم انما تعرفون اشترطوا عليه شرط على حكم قالوا ايش حكمي قال اكون معك في مع موسى عليه السلام يوسف عليه السلام حتى جاء الواحد قال لي على حباه وعلى شرطه الان قال لهم وسطا على شرطك وحبك قلتوا سيروا معي سيروا معي قوس عندي فقال ان لهم اخرجوا من هذا البحر سحارفه المكان فنزحوا الماء واخرجوا فقال لهم احكيروا هنا فحضروا رجل جسد يوسف يتلئلئ ان الارض تاكل اسد النبي صلى الله عليه وسلم رفع اضاف رم قام هذه مريم العاليه عندها مراجع بس قلت انا عايزها عايز حاج اكون معك في الجمع عشان بالله هذا هو ربيع ابن كعب الاسلم انت عايز ايه والله معك في الجمع قال او غير ذلك قلت هو ده قال بعني على نفسك بكثرة الشئ هذا حديث بفضل السجود وكفر السجود أقرأ لكم ما ستره بنام العلامة الأنباني في الأبكار التي في السجود قال لو صلى الله عليه وسلم يقول بهذا ربنا أنواع من الأبكار والأبعي فوطن هذا وطن هذا يا الله ومعندما ننوع نتدبر معاني هذه الصيغ والأبعي أن يولد على رسول الله واحد سبحان الله ربي الأعلى ثلاث مرات ولو زاد الشخص إلى عشر لبأس فقال وكان أحيانا ينكرره أكثر من ذلك وباله من فكرارها مرضا في صباح الليل حتى كان سجيده قريبا من قيامه الثاني سبحان الله ربي الأعلى ومحمه ثلاث الثالث صباحه قد أسر رب والروح سبب معه الرابع سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفر لي وكان يغفر منه في رقوع وسجوده يتأول القرآن الخارس اللهم لك سجد وبك أمين ولك أسلم وأن ترم سجد وجد الذي طرقه وصورت فأحسن صوران الشقة سمعه وصرعه سبحان الله لو شاء كان الوجه أطلص لا فيه ولا فيه شوف يأددك بيه الاصابع لا صح تصوروا انها ملاصقه لبعضها لا تفترق عن بعضها كيف مثل بها بها طحانان ملتصقان لا الله اختار على احسائها ويجمع شيئ في احسنها هناك طول اصابعها ان الله احسنها جدا بتفردها كما انت شاهد اشيخ الاسمع عليكم هل هي الاسلام عليكم؟ نعم سلامة 360 سلامة في المرض مفصل من الصغير من هالكبير من هالمضاصر وما ينفعش واحد يكون مكان اخر الكبير يكون مكان مضاصر او الصغير لا صح. واحد اخذ مفتراه في امريكا واسلم على يديه ما قال آلا. بسبب انه مش رحلهم حديث آه الإنسان فيه ثلاثمائة أو ستون سلان ثلاثمائة أو ستون نفس من من بهذا؟ إنه رجع على أسفل سنة قبل مجيب طب الحديث وكنيات التي تعرفنا كنيات تشريح وما إلى ذلك إنه رجع على أسفل قال والله ما يتكلم بهذا إلا بواحد من الله مش من عندي في نفسه ثلاثمائة في ستون سلان نفس في لعب من الصغير من كبير هل الله شوف أكبر ويفصد شوف هنا أهو المفاصل الآن وشوف فقرات حتى تصل إلى فقرات الله ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه كده. اللهم لك أسلم ومك أمد ولك أسلم رب سجده الذي خلطه وصوره بأحسن سؤال ما جعله خسورته الأنعام الباء الكلام خلاله شقص الأنعام وبصره تتبارك الله احسن الخلقه اللهم بريدك بكل شيء دقت اوجيب له اوله واخره على جه توشك سجدت لك سوادي وخيالي وامن بك فؤادي فقوم بعبادتك عليه خالي يدي وما جنين اولي جليل على الناس هو اي المنصر والمظاهر والحاكم اصحها الثامن سبحانك الجبار والملك والكبرياء والعظم وهذا عند المسائل سند صحيح فا rumah بعدها كان يقول في الصلاة الليل سوف يصف الليل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت الله مابرو سعان س叔ه الحدي عشب اللهم اجعل في طلب نور وuitsان نور واجعل في نور واجعل في نور واجعل من تحت نور واجعل من فوق نور وعن يمين نور وعن يسان نور وجعل أمام نور واجعل خانفي نورا واجعل بنفسي نورا واعظم لي نورا وهذا ايضا انسان مسلم ومستخرج اجعوان ومصنف بابي شيبا قال في الثاني عشر اللهم اني اعوذ بيرضاك من السخط وعوذ بمعافاتك من عقوبتك وعوذ بك منك لرخص دلال عليك انت كما اتنيت على نفسك فنسأل الله عز وجل وانت أن على التنويع بين هذه الأدعية والصيغة معنا درسنا في الكتاب العطيب الوسطين ومعنا خصر الجديد